استو استو سووا صفوفكم ولا تختلفوا سدوا الخلل الله, الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين ರಹ್ಮನ್ಹೀ ಮೌದಿನ ರಸ್ತ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 اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون حي اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَاهُم مُّهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم الله الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين من وقطعناهم في الارض امم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ அலம் யுக்ஹத் அலைஹி மிதாக்குல் கிதாபி அலா யகூலு அலா الله ইলல் ஹக்வ வரஸூ மா ஃபீ வல் दारல் ஆஹிரது خير للலதீன யத்தகூன் அஃல தாகிலூன் ಕುಲ ಇಲ್ಸ್ಹ الله, الله.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 ಅಲ ಅಕಬರ ಅಕಬರ ಅಕಬರ ಅ